لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تعلن هذه العلامة عن مرتفع ذي انحناء حاد تضع هذه العلامة بالطرقات الجبلية أو ذات الانحناء الحاد وتمكن السائق خاصة بالمرتفعات الحادة من استباق انحناء المرتفع في هذه الحالة يعني العدد 10% أن مستعمل الطريق يصعد 10 أمتار على امتداد كل 100 متر.